التواكل أن يأخذ الإنسان في بيته ويقول الله يرزقني فأيتي جوابه فقط علمتم أن السماء لا تمطر ذاهب هل الله هذا التواكل لكن الإنسان عنده قوة إيمان بالله عز دينار او فلس أو قرش أو الأخير فإيمان بالله عز يحمله على أن يتصدق بهذه الموال القليلة أو الكثيرة عنده فهذا لا, لا يلتقي أبداً لا في ورد ولا في صدر كما يقولون مع التواقل إنما هذا يلتقي مع التواقل على الله طبعاً وتعالى وإلا هل تظن بأن الرسول كان متواقلاً؟ فإذا ما في, ما في ارتباط بين الزن التطحية وبين التواقل إطلاقاً لكن هنا شيء لا بد للإنسان من أن يلاحظه هذا الزهد الذي ذكرت نوعا منه عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا يختلف في اختلاف الأشخاص فليس كل إنسان يجوز له ليس يستحب له أن يخرج عن كل ماله كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو أشار في ذلك العديد وإنما هذا له أناس يعني بلغ بهم إيمانهم وتوكلهم عن الله مبلغا لا تناله الناس والبشرية كلها فنحن نعلم مثلا في الحديث الصحيح لما أبو بخص صديق تصدق بما عنده فقال لو عليه السلام ماذا تركتني قال تركتنا والله ورسول هذه أيضا المنقب والفضيلة هذه اختص بها الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه لكن انظر الآن ما يقابل هذا بالنسبة لقصة سعد بن ويقاص لما مرض في حج الوداء وخشي أن يكون غفات هناك فعاده الرسول عليه السلام وقال له بأنه أريد أن أوصي بمالي قال له قال في النص قال له قال في الثلخ، قال الثلث وثلث كثير إنك أن تدع ورثتك يا خير لك من ان تدعهم يتكفقون أيدي الناس فإذا هنا يعطينا هذا الحديث فرق بالإنسان معيل وعائلته ليس من قوة الإيمان بالتوكل بحيث أنه إذا تصدق بكل ماله كما فعل أبو الصديق يقولوا شو سوى أبونا تركنا فقراء فيما بعد وما يقولوا جزا الله أبانا خيرا فلنا الله من بعده كما يروى أيضا وإن كان هذا لا تروى عبد السنين الحديثي عن قصة عمر بن عبد العزيز لما تولوا خلافه كل المال الذي كان عند زوجة فاطمة أعاده إلى إيش بيت مال المسلمين أي رو ان فاطمة لم تكن كفاطمه بنت رسول كان شو خاطرك يا بنجه وي ولذلك باختصار فالجهد ليس له حد اولا ثم يختلف اختلاف الأشخاص ثانيا فإذا كان انسان معيل وعنده عائلة ويعلم بأنهم لم يؤتوا من الزهد نصيبا فلا يجعله أن يخرج عن كل ماله ويدعاهم فقراء وربما يصحب به الأمر أن يقعوا فيما يشبه الكفر لأن الرسول عليه السلام كما نعلم من أحاديث صحيحة استعاذ من الكفر والفقر لأن الفقر يكون إيش أحيانا سببا يؤدينا الكفر وإن كان الحديث الوارد بهذا المعنى كاد الأقرى أن يكون كفرة لا يصح إسنادا هذا ما يحضرني جوابا عن سؤال الزهد